م ب س ل ل ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا خير لك ل من ولسوف ن و يعطيك ربك فترضى أ ل م يجدك يتيما فاوى و... ووجدك ضالا و و ج د ك عائلا ف أ غ د ى ف أ م اليتيم فلا تقهر و أ م ن السائل فلا تنهر و أ م ا بنعمه ربك ف ح د ث